اذا لقيتم الذين كفروا فضربوا الرقاب حتى اذا افخنتموهم فشدوا الوفاق حتى اذا افخنتموهم فشدوا الوفاق فاما من بعد واما فباء فَإِمَّامَن مِّنَنَ بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ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 الله ينصركم ويثبت اقدامكم والذين كفروا فتحسن لهم واضل اعمى لهم ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم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 إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تدري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مفوا لهم وكأي قَوْرِيَتِكَ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلُك نَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سوء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 وَأَنْهَ مِلَبَدٍ لَْ ييتَغَيَغْطَعْمُ وَأَنْهَ مِنْ خَمرِ الَّذَّةِ للِشَّارِدينين وَأَنْهَا مِنْ خَمرِ الَّذَّةِ للِشَّارِِبينَ وَأَْهَ مِنْ عَسَلٍِ مُصَفَّك وَلَهُم فِيهَا مِن كُن لِفَّمَراتِ وَمَأُفِرَةُم من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماءا حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا حََّ إذَا فَرَجُ مِنْ عذِكَ قَوا لَِّذ نَأوتُ الْلَعِلْمَ مَاذاَا قَالَآنِفَك أُلَاائِكََّ نَ قَبَ اللَّهُم عَلَ قُلوا بِهِمْ وَتَّدَع أَهْو أَوْ وََّذ نَحتَدَ زَادَهُمْ مُدَوْون وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ فَهَلْ يُنْذَرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ بَكْرَاهُمْ فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومسواكم ويقول الذين كفروا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت صُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظْرَةَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوَّلَ لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ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 أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين له ولود الشيطان سول لهم وأملى لهم ذَلِكَدِأَن النَّمقالَوا للَِّذينَ كَرِهُ مَ نَ الزَّلى اللهَّهُ سَنُطيعُكُم فِي بَعْضِأَم واللَّم يَأْلَمُ إِصرارَهُم فَكَفَ إِذَا تَوسَّتهُم المَل إِكَةُ يَضْربُ نَدُوهَهُ وَأَدَبَ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ مُتَّبِعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُ رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ أَمْ قَتَبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَلَّن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ وَلََ شَاءُ ل أَرَيمَاكَوْم فَل رَسَّهُ بِسمَهُ وَل تَعرِفًاَّهُم فيِي لَحنِقَوود وَلَّهُ يَعلَمُ أَعْملَكُم وَل نَدْن وََّكُم حَتَّ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 فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعظ ولهن وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إ يسْأَلْكُمهَا قَيُْتِكُمْ تَدَخَوا وَيُخرِد أَغْغَانَكُم هَا أَنتُمهَاغُلَتُدَنَ لِكُم فِقُ فيِي سَبِيلِ اللثَ مِنكُم مَيْ من يَدَخَل وَمَْ يَدَخَلْفَإِن ماَا يَذَقَلُ عَ نَفْسن